اسْمِنْ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ وُجُوهِي يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وسرابي مبثوثا أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فيعذبه اللَّهُ الْعَذَابَ الأكبر إِن